وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم بِهَادٍ في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرخامكم ولا أولادكم يوم القيامة يَفْصِلُ بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم قسوة حَسَنَةٌ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومن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 أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم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 ايوا الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن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 أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أفكو واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءوا على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأثين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن